و الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ أَسَاءَ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا فسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملاق غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إن مَا تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن اغفر عنكم سيئاتكم ويدق جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله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 بها وكتبه وكانت من القانتين